الطالب المجوم بسم الله الرحمن الرحيم تبتئس بما كانوا يفعلون <تصفيق> واصنع Oh, God. is Bi Love. Well, no! the oh. موسیقی oh, کنید जी ई One wow. day. <laughs> no! مَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَا مِنَ الْمُرْقِ و نہ دینو خون دب یا وحال بینه وقيل يا رب وكيف لا ارض بلعنا واح <تصفيق> <تصفيق> مَنْ بَعْدَهُ سماء وقل وقيل يا يا وقيني بودم bon. bon. جان هه الله اكبر الله اكبر على الجن دي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين والاكتبك. والاكتبك. ولا دان جان <تصفيق> الحق وأنت أحكم القائمين. والله الله الله الله. إلى الله. <تصفيق> ولا Okay. Oh, okay. واي بتاع على محمد ما الله الله الله الله الله يا سيدنا الله الله الله في انبني من اهل وان وعدك الخط وَأَنتَ أَحْكَمُ الْخَاكِمِينَ وَنَادَى لُوحُ رَبَّ فقال رَب رَبِّ إِنَّ مِنِي مِنْ أَهْلِي لا تنس ما ليس لك بي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 أم أسلك ما I know no. no. no mm -hmm. الله اكبر الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل على النبي el لا لا إن العاقبة للمتقين امینا با تلك من امبا الغيب كنت تعلم ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فَبِالَّذِي إن العاقبة الْمَوْتَ يا دين الله الله ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا سصبر, سصبر, سصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم صَدَقَ